بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض ولا الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير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 البلاءربي لا تأتيَنكُم عليم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب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 يَوْمَئِذٍ إِذَا مُزِّقَتِ الْأَرْضُ مُزِقًا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْحَامَ فَأَنْتُمْ فَشَاهِدُونَ